والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين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 ما تردون إلى عالم الغيب والشهادة بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ يا أيها الذين آمنوا إذا نوّدِيَ للصلاةِ من يوم الجمعة فَاسْعَوْا إلى ذِكرِ اللهِ وَذَرُ البيع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 وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُوَنٍ فَاضْطُوِ إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْلَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ